ناتهم الا الاي ولدنهم وانهم ليقولون من كرم من القول وزورا وإن الله لعفون غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسان ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسان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 رسولهم كبتون كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبههم بما عملوا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 وَإِذَا جَاءَكَ حَيٌّ كَبِمَا لَمْ يُحَيِّكَ إِلَّا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ لَمْ يَصْلُوهَا فَبِئْسَ يا أيها الذين آمنوا إذا تلاجئتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو يفسح الله لكم وإذا قيلوا شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا.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 ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون يَخَذُونَهُمْ أَيْمَانُهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ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 الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر